ا ل أ ب ا ل أ ب و ة ا ل ر و ح ي ة و ا ل أ ب و ة ا ل ن و ع ي ة حفظ النوع سر من أ س ر ا ر ا ل ح ي ا ة الكبرى التي صعبت عن الفهم وحارت في تعليلها عقول ا ل أ س ا ط ي ن من أ ه ل العلم و ا ل ح ك م ة وهو لا ريب يجري على قانون مضطرد في جميع طبقات ا ل أ ح ي ا ء و إ ن كنا نحن لا نعلم كنهه ولا نسبر عمقه ولا نزيد عن استقصاء بعض الملاحظات التي تقارب ا ل ح ق ي ق ة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 فوق مبلغها من اليقين الذي تستحقه ف غ ا ي ة مبلغها عندنا أ ن ه ا تستوقف النظر ل ل ت أ م ل و ا ل م ر ا ج ع ة ولا تفضي بنا إ ل ى الجزم أ و إ ل ى التغليب فبعض العظماء من أ ك ب ر خدام النوع لم يتزوجوا وفيهم أ ن ب ي ا ء معظمون لا شك في سيرتهم من هذه ا ل ن ا ح ي ة كعيسى عليه السلام وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا ا ل ذ ر ي ة أ و رزقوا ذ ر ي ة كلها إ ن ا ث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 إ ن ك ل ا ح ق ة بي فتضحك في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ خ ل ص الود والحنان بين ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ب ن ا ء سرها بنبوته وسرها ب أ ب و ت ه فضحكت س ا ع ة الفراق ل أ ن ه ا س ا ع ة الوعد باللقاء وكذلك فارق الدنيا أ ك ر م ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ك ر م ا ل آ ب ا ء